حازي الكلام بطل صبحا هغا قرآن يمزا جنة دلسا وفرجانا هغا قرآن يمزا جنة دلسا وفرجانا هغا قرآن يمزا زين كلام تفر سبحان ذا القران يا مسا زين ذا وي تر جانا هذا القران يا مسا هذا القران يا مسا جاء في سان چې ستا لري په دریال بفدارې نکوي چې يم شولا د ټول جهان ماغه قره مزه چې نذر سوا و ټول جهان ماغه زين كلامك تبر رحمه القران وماذا سننسى واوجانا هذا القران يا ماذا سننسى واوجانا ما فروز مال فلا مپزه نهپله نهې زخ نهګالي دره د لورې مپمانلهغ پوران مزه چې نه زیره سوي په جانمه غ قآ اذن كلام تطب سبحان غفران يا مزن تنزل ساوي فجانا هذا قران يا مزن تنزل ساوي فجانا هذا قران يا حرم القریبہ تہ ګول په غوڅو سمبال کلم حرم القریبہ تہ ګول په غوڅو سمبال کلم چې د کل فشانغ قآ مزه چې شټنهغ قران منز عز اینکه لم د بر د ح نهغ قآ مزه چې ت جانهغ قآ منز چې ش فټنه غ ما فرنا بمشك لكورنا سمصور ما فرنا بمشك لكورنا سمصور ما تشقلوان كلا ودان غقران مزا تنغشا وفرجانا نهر قران عاذل كلام ده بس سبحان غقران يا مزا سينزل شاو ورجانا من هذا قران يا مزا سينزل شاو ورجانا من هذا قران تلمساجي دمداری ستم پي زړګي شهر مې خپل پمار ژوند غو قرآن نه مزه چې نن دل شوه ورجان نه قرآن نه مزه عز الكلام تتقسمحا غقران يا مزا تنزل شوا واوجانا هذا قران يا مزا تنزل شوا المؤمنان وزاين ماكرا كاي شيخ بردارى المؤمنان نزا يسنا كيران كراي استا ياججمل بيان غقران يا مزا تنزل شاوات و جنامها غقران يا مزا عظيم كلام ده سبحان غقران